وَمَاعَامَالُهُمْ زَيَّنَّا لَهُم مَّا لَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَاقِبَةِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ لا راء منا بخبر أو آتيكم بشهاب قبسي لعلكم تصلون فلما جاء مودي عبور من في النار ومن حولها وسمح الله رب العالمين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 Tak keluar bai'at dari Rasul, fi tiga puluh sembilan ayat, ila fitz'aula wa qomuh, innahum kauqan fasidin. Fala maa dan berjuanglah dengan itu dan mereka menguasai diri mereka dari kemunafikan dan kemaksiatan. Lihatlah bagaimana akibatnya bagi orang-orang munafik. Dan telah Kami berikan kepada Daud dan لا اله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ووارث سليمان داوود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا له الفضل وَحَشَرَ سُلَيْمَانُ الْجُنُودَ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ, ادخلوا مساكنكم لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ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 رحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهد هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجدتك من سبئ بنبئ يقين إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وَجَدْتُهَا وَقَوْمَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ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 dia dari Sulaiman, wainnu bismillahi r-Rahman r-Rahim. Allahu taala alaihi wa taala muslimin. Kata, ya ayuhal mala wa fatoni fi amri maqoom tukatigat amran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 رسلتُ إليه بهدية فلا غرَّتُ بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتُمدونني بمال فما أعطاني الله خير مما أعطكم بل أتُب هدي. ياتيكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينه بجنود بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجهم من ذلته وهم صاغرون اوليا والملو ان يق Yaitin biarushha qabla ayatuni muslimin. Qal ifri tum min al jin. Ala atik bihi qabla tawum min maqamik. Wa inni alaihi laqwiu amin. Qal al-ladhi yadhu ilm min أدي إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي وني قال نكروا لها عرشا ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيلها كذا عرشك قالت كأنه هو, هو العلم من قبلها اصْل الدهام كانت تعبد من دون الله ان كان اثمن قومك كافرين قيل لا ادخل الصرح فلما رأت حسبت لن جن وكشفت عن سطي قال إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أخاهم صالحا أن عبد الله فإذا هم فريقان يختصمون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 Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Sesungguhnya aku akan menghukum mereka dengan kekal. Tetapi mereka tidak mau beriman kepada Allah ومكروا مكران ومكرنا مكران وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية لا آية لقوم يعلمون وأجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولو قن إذ قال لقوم يتتون الفاحشة واتنبصرون فَكَمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَل لَّنَكُنتُم قَوْمًا تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ نُوحٍ إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه له إلا مراته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله والسلام صَفَا اللهُ خَيٌّ أَمَّا يُشْرِك جَعَلَ لَآلِئَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ مُشْرِقًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ أîلَٰهُ مَن يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ مِن مَّطَرٍ مِّن بَعْدِ مَا قَنَطَ ۚ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَمَن I'm a. I'm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 تليفون وانه لهده ورحمه للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتعال على الله انك على الحق المبين الا تسمع الموتى ولا تسمع صم مدعا اذا ولا مدبرين وما انت بهذا العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون وإذا وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا حتى وَمَا ظَلَّ فَقُلِ اِنَّمَا أَنَا مِنَ الْعُنْدِينِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ يَسْيُرِي فِكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُنَّهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ